بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وَأَمَّدَتْ كُلَّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا 111. فالحكم لله العلي الكبير 112. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا 113. وما يتذكر إلا من ينيب 114. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَلْقِطُ رُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يَوْمَهُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ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 ان الله هو السميع البصير او لم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقا ذلك بانهم كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ اتقتلون رجلا ان يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سو عمله وصد عن السبيل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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النض تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شِيَآءَ مَا مَكْرُ وَحَاقَ بِآلِ فِي الْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذِ يَتَخَادَعُونَ فِي النَّارِ 124. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 125. وعلى الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 هدى ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرا لولالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار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 لا اله الا هو فان اتؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الاضقرارا والسماء بناءا وصوركم فاحسن صور ثم رزقكم من الطيبات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 مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ رَشَدتُمْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْدُؤُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 قالوا ظنوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذاكوا بما كنتم تفرحون في الاض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد حلت في عباده وخسر هنالك الكافر